ان كفا ان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه ان تكونوا امه هي عرضه من امه انما يبلوكم الله به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 لا تسألوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا صددتم وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ذَكَرَ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كانوا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 ما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشفقون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا قالوا انما انت مفتر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا ما يعلمه بشر لسان الذي ينحدون اليه اعجميون وهذا لسان العرب مبين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه فعليه غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وأن الله لَا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون تَهُنُّ الْخَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا فَمَجَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ من بعدها. إن ربك من بعدها لغفورا رحيم